نواقص المسائل حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه فمن المسائل التي تذكر عنده لو غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل أن يغسل الرجل الأخرى وقبل إتمام الطهارة فهل جزء يجوز, يجوز له المسح على الخفين شخص غسل رجله اليمنى غسل رجليه اليمنى ثم أدخل خفة أو أدخل الجورب في الرجل اليمنى قبل أن يغسل الرجل أيش أن يسره هذا يحصل تجد بعض الناس يغسل اليمنى ثم يدخلها الخف قبل أن يغسل اليسرى ثم يغسل اليسرى ويدخلها أيش الجورب أو, أو الخف هذا هل يجوز له المسح أو لا يجوز له المسح إذا جاءت صلاة أخرى مثلا أريد توضع هل يجوز يمسح أن يمسح النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوهما فإني أدخلتهما طاهرتيني فظاهر كما ترى أنه بعد انتهاء الطهارة أدخل إيش؟ أدخل رجليه ظاهر الحديث أنه بعد أن انتهى مطارم وبعد أن يعني غسل رجلا وهي اليمنى ثم أدخل رجلا ثم غسل اليسرى ودخل رجلا وإنما ظاهر الحديث دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين بعد إكمال الطهارة أدخل رجليه هذه مثل خلافية بين العلماء فذهب الشافع وإسحاق روايا عن أحمد وحقي عن مالك أنه لا يجوز له المسح على الخفين هذا لا يجوز له المسح على الخفين الذي لم يكمل الوضوه بعد وإنما أغسل غسل اليمنى وأدخلها الخفين ثم أدخل الخف غسلي ثم غسل اليسرى وأدخل الخف قالوا هذا لا يصلح له أن يمسح تأتي مثل وضوه آخر يأتي وضوه آخر تأتي صنع أخرى ويريد أن يمسح ويقول له ما أدخلت الرجلين على طهارتين وإنما لم تكمل الطهارة بعد أدخلت اليمنى قبل إكمال الطهارة والذي يغسل اليمنى فقط ما يقال له أن قد توضى هذا هذا ما توضى بعد فلا يقال له نقد قد توضى إلا بعد إكمال اليسرة لا يقال له تطهر إلا بعد إكمال اليسرى فذهب هؤلاء العلماء الشافعي وإسحاق رواي عن أحمد وحكي عن مالك أنه لا يجوز له المسعى الخفين لقوله عليه الصلاة والسلام فأني أدخلتهما طاهرتين، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، جعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأولى، لم توجد طهارةهما وقت لبس الأولى، ما الطهارة، وإنما الطهارة قم بعد الانتهاء من الثانية أكملت طهارتك ثم أدخلت ليخ ولق بعد ذلك وقالوا الطهارة لا تتبع عض. الطهارة لا تتبع عض. وأيضا الحدث لا يرتفع عن جميع الأعضاء ولا عن بعضها إلا بتمام الوضوح قالوا الحدث لا يرتفع عن جميع الأعضاء أو عن بعضها إلا بإتمام الوضوح فإذا أتممت الوضوء ارتفع ذلك الحدث وإذا توضأت وبقيت عليك الاسرة لم يرتفعش. الحدث بقي على ما أن تعلم ومعك وضوء هذا الحدث الذي تقدم الهساء أو البراث لازاله باقيا فلم يرتفع عنك إلا بعد إتمام الطهارة وإكمال الطهارة لأن الطهارة أو الحدث لا يرتفع عن جميع الأعضاء إلا بعد إتمام الطهارة والطهارة لا بعض أو عن بعضها إلا بإتمام الوضوء طيب كيف يصنع أيضا ما استدلوا به قبل ذلك ما استدلوا به ما سيأتي من حديث ببكرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ثلاثه أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسع عليهما شاهدنا إذا تطهر ثم إذا تطهر فلبس خفيه ثم يمسح عليهما. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تطهر فنبس قفه أن يمسح عليهما. أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص المسافر ثلاث أيام وليليهم والمقيم يوما وليلة إذا تطهر فنبس قفه أن يمسح عليهما رخص له هنا في هذا الحال أنه قد تطهر ولبس قفه ففي هذا الحال يمسح فلا يسقط على من لبس الخوف الأيمن يعني قبل أن يلبس النسر أنه تطهر لا يسقط على من لبس الخوف الأيمن قالوا قبل أن يعني يغسل النسر أنه قد تطهر صدقوا هذا دلالة مهيبة بعيدة والحديث كما ترى ظاهر فيما ما ذهب إليه إذا تطهر فلبس خوفه أن يمس عليهما قيد الرقص بهذا تطهر فلبس الخفين والفايش تفيد في لغة العرب تعقيبة ليس أنه قد فعل الطهارة ثم بعد ذلك حصل إيش؟ لبس الخفين أو لبس الخفين فهذا الذي رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ما سمعته طيب ماذا يصنع الآن قد فعل هذا فعل هذا أنه توضى وصل عند اليمنى أغسلها ولبس الخف ثم وصلين يسرى فأغسلها ولبس الخف إذا أراد الطهارة كيف يفعل قالوا ينزع الخف الأيمن بعد أن يلبس الأيسر ينزع الخف الأيمن ثم يلبسه مرة ثانية ثم يلبسه مرة ثانية يكون قاتب الطهارة الكاملة فهنا في هذه الحالة له أن يمسع هكذا قالوا قالوا إذا لبس الخف الأيمن مثلا بدأ به ثم لبس, الأيسر ثم لبس الأيسر قالوا يرجع إلى الأيمن فيخلعه ثم يلبسه مرة أو مرة أخرى حتى يكون قد فعل هذا المقصود فإني أدخلتهما طاهرتين مع قوله عندي ثابي بكر بكر إذا تطهر فلبس الخفين أن يمسع عليهما يكون قد اكمل الطهارة ومستعجل في لبس الأيمن مستعجل عجل خلعة ثم لبس بعد ما لبس يأكمل الطهارة فقالوا يرجع وينزع الخف ثم يلبس مرة أخرى يخفي هذا ما يحتاج قس الرجل مرة ثانية ينزع ويلبسه مرة أخرى حتى يكون قد لبس الخفين عليش على طهارة وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ذهب الأحناف وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن رحمه الله وأبو ثور بن حزم إلى جواز المسح إلى جواز المسح وإن أدخل اليمنى قبل أن يقمل قصر اليسرى إلى جواز المسح لأنه قد أدخل كل واحد من قدميه بعد غسلها لأنه قد أدخل كل واحد من قدميه بعد غسلها أو كل واحدة كل واحدة من قدميه بعد غسلها فصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتان فصدق عليه أنه أدخلهما, أدخلهما وهما طاهرتان والنساء صليمي غلدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وهذا قد أدخل ليمنى بعد طهارتها غسلها طهرها ثم أدخلها فيش في, في الخف وجاء ايضا اليسرى غسلها طهرها ثم أدخلها فيش في, في الخف يسقط عليه قلنا النبي عليه الصلاه والسلام دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين ما أدخلت ليمنى الا بعد ما ايش بعدما طهرتها وما أدخلت اليسرى الا بعدما طهرتها اذا يسقط عليه ان يقال دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين والعلماء العثيمين يرجح القول الأول والقول الثاني هو الأقرب والقول الأول هو الأحوط القول الأول أحوط والثاني أقرب والله أعلم والثاني هو اختيار الإمام القيم أيضا رحمه الله تعالى اختيار العلماء القيم مع شيخه كما سمعته وأما العثيمين فيقوي الأول يقوي القول الأول وهو أحوط كما سمعت وأما من حيث الترجيح الذي يظهر الثاني هو الأقرب لكن الشخص يحتاط يخرج من الخلاف يخرج من الخلاف العلماء يقسر رجليه يكمل الطهارة تماما حتى يصدق عليه بالإجماع أنه هذا قديش لا تطهر ثم يدخل الخفين إن شاء يبدأ بالإنسر أو شاء يبدأ بالأيمل لكن السنة يعجبه التيمم. في تنع عليه هذا هو السنة أنك تبدأ بالأيمن لكن لو أدخل يسر أيضا طهارة كاملة أدخل القفلين بعد الطهارة فالأحوط هو القول الأول والأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو القول الثاني أنه يصدق عليه أنه دخل اليمن على طهارة يصدق عليه دعهما فإن أدخلتهم على طاهرة طاهرتين علي هذا فالطهار وصدق عليه هذا لكن الحق أقوى ما يستدل لهم به هذا إذا تطهر فلبس خفه أن يمسع عليهما إذا تطهر فلبس خفه هذا أقوى في الدلالة من حديث المغيرة الذي الصحيحين أقوى في الدلالة فلذلك قلنا أحفظ أنك لا تفعل هذا أكمل طهارتك وادخل الرجلين الجوارب أو الخفين إن شئت هذه المسألة الأولى المسألة الثانية إذا لبس خفه بعد التيمم فهل له المسح عليهما ما توضاه الوضوء المعلوم وإنما تيمم كان مريضا مثلا أو برد في الفجر برد في الفجر شديد ما استطاعه لا عنده شيء يدفي به أما إذا كان عنده شيء يدفي به والغاز متوفر أو الحطب الذي يشعل به النار وتوفر ما ينبغي له أنه يلجأ إلى تيمم يدفي له ماءا مع وجود المدفئات هذه مع وجود المدفئات لكن ما عنده لا ذا ولا ذا وبرد شديد وما يستطيع عنه يمس الماء بشروته، فتيمم، ثم بعد التيمم لبس الخفين، بعد التيمم لبس الخفين، ذهب البرد في الظهر، ما في برد، وأراد أن يتوضأ، فهل له أن يمس على الخفين لأنه لبسهم بعطار تيمم وطارت ضوء، بعد التيمم، فهل له أن يمس عليهما أدخل رجليه بعد التيمم في الفجر مثلا عن المثال الذي ضربنا لكم. هذا المتيمم الذي ربس خفه بعد التيمم هل له أن يمس عليه ماء إذا ذهبت العلة يريد أن يمس عليه dilemma لنبسهم على طارها والتيمم يقوم مقام, مقام هذه مثل خلافية بين أهل العلم فذهب جماهير العلماء إلى منع المسح على الخفين ذهب جماهير العلماء إلى منع المسح على الخفين إذا يدخل بعد الطار تيمم وقالوا بل إذا وجد الماء وجب عليه الوضوء وغسل الرجلين قالوا إذا وجد الماء وجب عليه النوضو وغسل الرجليين ولأنه لبسهم على طهارة غير كاملة هذا العلّ الأخرى قالوا أو هذا الذي عللوا به لأنه لبسهم على طهارة غير كاملة ولأنها طهارة ضرورة ولأنها طهارة ضرورة أي التيمم إنما يلجئ إليه إن الشخص عند عدم وجود الماء أو عند وجود علة من العلن فهي طهارة ضرورة فليس طهارة كاملة وهي أيضا قال ضرورة فإذا وجد الماء قال وجب عليه أن يتوضأ وينزع خفيه ويغسل رجليه ولا يقول أنا ألبسهم بعد تيمم هذا تيمم طهارة السبيح بين صلاة فضلا عن خفين هذا فضلا عن المسح صلاة السبيحة بهذا التيمم فضلا عن هذا المسح فهذا قول جماهير العلماء أنهم قالوا ليس له أن يمسح من نبس الخفين بعد طهارة تيمم لأن طهارة تيمم طهارة ناقصة وليست بكاملة ولأنها طهارة ضرورة فتذهب عند ذهاب العلة تذهب عند ذهاب العلة طيب وشيخ الإسلام يقول هذا في من كانت تيممه لعدم الماء هذا الحكم الذي ذهبه الجمهور إنما هو في من كانت يمومه لعدم الماء أما من كانت يمومه لمرض كالجريح ونحو ذلك فهذا حكم حكم مستحابة حكم حكم المستحابة إنما ذهب إليه الجمهور يقول هذا لا بد يقيد يقيد بمن كانت من كانت يمومه المتقدم لعدم وجود الماء فليس له أن يمسح أما من كانت يمومه لمرض لمرض من الأمراض مريض وما يستطيع أن يمس الماء، ما يستطيع أن يمس الماء. ثم جاء وقت آخر عافاه الله من هذا المرض، وسطع أن يمس الماء، فهذا له إيش؟ له أن يمسح. هذا له أن يمسح. إذا كانت تيمم من أجل هذه العل أو غسل مسح من أجل ما سمعته المرض أو تيمم من متقدم لأجل المرض، فهذا له أن يمسح. وذهب بعض الحنابل إلى أن له أن يمسح على خفيه والله علم هذا هو الأقرب لأن التيمم يقوم مقام الوضوه طهارة وهو طهارة هذا الذي اختاره بعض الحنابل أن له أن يمسح على خفيه وإن كان عقب تيمم إذا وجد الماء وتوضى بعد ذلك يمسح وإن أراد أن يخرج من الخلاف هذا ينزع ويخرج من الخلاف لكن من حيث نقول له ممنوع ما في دليل عن منع؟ هو لبس على طهارة واستباح صلاة بهذا التيمم، استباح صلاة بهذا التيمم. ومن أين يقال أن الطهارة مهي كاملة؟ من أين يقال؟ هذه الطهارة كاملة وتقوم مقام هذا عند وجود العلل التي أشرنا إليها. تقوم قام هذا. وهو وإن كان يعني فترة من من الزمن يتيمم ويصلي له ذلك ولو سنة وهو مريض لا يستطيع يعني مس مثلا الماء بسبب جراحات مئة أو شيء. يتيمم ويصلي وإن طالت الفترة الزمنية وإن ذهبت عليها يرجع للأصل بعد ذلك كما يقال إذا وجد بطل التيمم أي عند ذهاب العلة فالذي يظهر الله علم أنه يجوز له أن يمس على خفيه عقب تيمم لا مانع من ذلك وجماهير العلماء يقولون ليس له المسح عقب التيمم لأن التيمم طهار ناقصة ولأنها طهار الضرورة فعليه إذا وجد الماء أن ينزع خفيه ويتوضع ويغسر رجليه هذا يحتاج لذليل طيب هذا إن شاء الله التاني المصالحة أن بهما إن شاء الله إلهنا سبحانك وحمدك لا إلهنا نستغفر ورده إليه